بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان فيه كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد ألم نجعل له عين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبه وما أدراك من عقبه فكت رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما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 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليه النار مؤصدة